يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم أدى ورحمة للمؤسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وهم بالآخرة أولئك على هدى من ربه وأولئك هم المفلحون إلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وغف وهم بالآخرة هم أولئك على من ربهم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَنِيهِ لَهُ عِندَ الْحَادِثِ يَظِلُّ ظِلًّا ۖ وَاللَّهُ مُنزِلُ الذِّكْرِ Di ouvrir la saavi lai